الحمد لله رب العمين والصلاة والسلام على من لنبيه بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى مدين ثم إلى بعض ثم نزلنا مع اللقاءات المثماثة به الوصول إلى الأصول من علم الأصول وهذا هو المجلس الثاني وتوقفنا عند تعريف كلمة أصول الفقر باعتباره كونا لقبا لهذا الفن المعين صلى الله العلامة ابن الغسامين رحمه الله فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا هو معنى أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية يبقى لا ينظر في كل جزية من جزئية الأدلة إنما ينظر نظرة إجمالية لمثلا أسليب القرآن أسلوب, النهر, أسلوب الأمر الإطلاق التقييد ينظر نظرة عامة ليعطيك قاعدة متعدية تدخل في كل الأبواب يبقى هو نظر في الأسليب فخرج بأن الأمر للوجوب نظر في الأسليب فخرج بأن النهي للتحريم نظر في الأسليل فوجد أن المطلق يختلف عن المقيد والمقيد او المطلق يحمل على المقيد في كذا وكذا نظر فقال لك صيغ العمومي كذا وكذا كل وجميع والنكرة في الصيغ النك أو الناح أو الاتخان الإنكاري كل هذه تدل على, الإيه؟ على العموم إذن هو ينظر نظرة إيه؟ إجمالية هو ما له علاقة بأن الوضوء هذا شرط للصلاة وليش ضعب الكلام بأس لكن هو يقول لك مثلا إيه؟, ايه كل شيء نقص منه شرطه فهو باطل بس وليش ضعب حالي ثاني فايعت الفقيه ليسير على هذه القاعدة فيقول لك كل من لم يتوضأ فصلاته باطلة واضح؟ يبقى علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها يبقى يقول لك تستفيد من هذه الآية بأن تفعل كذا وكذا كذا وكذا دي من يفعله بقى هو الفقيه الذي يطبق هذه القواعد على الأدلة هو من هو الفقيه وحال المستفيد يتكلم في أصول الفق عن المجتهد ليس يحق لأي أحد أن يأتي وينظر في الكتاب والصنة ليقول لك حكم الله كذا من أنت يبقى الاجتهاد له شروط وله مؤهلات من وفاها أو من يعني تملك من هذه الآلات جاد لهم أن يجتهد وهل يحق للمرء أن يجتهد في مسألة واحدة فقط ويسمى مجتهدا نعم أو لا يحق يقول لك لأ لكذا ولكذا يعني هل يصح أن يطلق على رجل أنه مجتهد في كتاب الطهارة يصح مادام توفر لديه الآلات التي تؤهله لأن يكون مجتهدا في كتاب الطهارة وحالي المستفيد قال فالمراضد قولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحرين والصحة تقتضي النفوذ يبقى يضع هذه القاعدة الصحة تقتضي النفوذ فيقول لك إذا كان العقد تاما شروطه فهو صحيح يقتضي حينئذ أن ينتقل الشيء المبيع من البائع إلى المشتري ده لو كان العقد إيه؟ صحيحا الصحة تقتضي النفوذ يعني تقتضي النفوذة ما يترطب عليه هذا البيع تملك. أي نعم أن أتملك أنا المال مثلا وأنت تملك أنت الكتاب قال فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التنفيذ للقاعدة إذا وجدت الأدلة التفصيلية منصوصا عليها في أصول الفقه فاعلم بأن هذا اللي يفهمك المسألة فقط إذا لم يقول الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة فتصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب كقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسما فاكتبوه واضح؟ طيب الآن إذا تدينتم بدين إلى أجل مسما فاكتبوا لا يشترط هذا عزاي او يشهد إذا تبايعت ناقله بقى المثال الايه الاول هو ويشهد إذا تبايعت يعني الله عز وجل يامر بالاشهاد حال التبايع انا هشتري من عمر كتابا وهو سيأخذ مني مالا فهو يقول ايه إيش؟ على هذا إيه؟ على هذا العقد صح كده طيب انا الان اقول هذا الامر للاستحباب طيب ما دليلك على ذلك أقول مثلا حديث جادر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي جملة جادر أو غيره تقريبا ابتاع من أعرابي جملة فهذا الأعرابي عرض عليه ثمن أعلى فلما وصلوا إلى المدينة قال الرجل بيعطوا الجملة لكلانه فقال النبي ألم تبهني إياه قال لا فالشاهد من الحديث إيه أن النبي لم يشهد هنا على الإيه؟ الباية. على البيع فلو كان الإشهاد واجبا ما كان النبي أن يترك واجبا فعلمنا بأن الإشهاد على البيع إنما هو مستحب إذا أذكر الأدلة التفصيلية على سبيل التفهيم للمسألة المتكلم فيها واضح؟ قال فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التنسيذ للقاعدة قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها لدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها يعني أصول الفقه تعرفك كيف تستفيد من الإيه؟ من الأدلة هذه الأبواب التي ذكرها الإطلاق التقييد العام الخاص الناسخ المنسوخ كلها أبواب في أصول الإيه؟ الفقه ستات معنات باع مثلا إذا قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة ثم قال قبل ذلك فيما فقط السماء العشر طيب أنا لو, لو لم أمتلك الحديث الآخر اللي هو ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة هاجأوا لإيه كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة أي نوع وبأي مقدار فيه الزكاة وهو فيما فقط السماء العشر أي حدث فيها السماء يبدأ فيه الزكاة وأي مقدار يخرج من الأرض فيه إيه؟ الزكاة طيب لما أتناول بقى الحديث الآخر اللي هو ليس فيما دون خمسة أو ثق صدقة الروح جاء يقول ليه لكن هذا العام خصص إذا خرج من الأرض أقل من خمسة أوثق ما فيها زكاة وإذا خرج من الأرض شيء لا يكأل ولا يوزن لا لا يستي زكاة إيبه أنا كده إيه خصصت النوع والمقدار صح أو لا معاه شباب ولا نمنا الوطق 60 صاعة 60 فما يقرب من 675 كيلو جرام معايا فهنا الحديث ده عام فيما سقط السماء العشر ورد عليه التخصيص يخصص بهذا الايه الحديث الاخر فهو هنا بيقول لك العام إذا ورد عليه الخاص خُصصت معاك محمد فا متأكد طيب فعلى سبيل المثال بقى نذكر في أصول الثق العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين كل هذه الأبواب تاتيه معنا فهو يعرفك كيف تستفيد من الأدلة معي هنا؟ قال والمراض بقولنا وحال المستفيد وهو المجتهد ثمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكال من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه كل هذا يأتي معنا باب المجتهد باب المقلد باب المفتي باب المستفتي كل هذا فيأتي معنا به شروطه وما قاله العلماء في ذلك تفتح احمد لو تقعد تسند على الممبر يبقى نخلص من ذلك بأن أصول الفقه هي كيفيه عباره عن كيفيه الاقتباس للاحكام من الادله الشرعيه هي دي اصول الفقه عباره عن كيفيه اقتباس الاحكام من الأدلة الشرعية معايا يعني معنى ذلك هناك ثمرة وهناك مثمر وهناك طريقة للاستثمار وهناك مستثمر هما دول الثمرة هي ايه الاحكام الاحكام دي اللي بالطلع المثمر او الأحكام هذه هي الصمرة من المثمر المثمر هو الأدلة مع كده يبقى المثمر هي الأدلة الصمرة هي الإيه؟ الأحكام طريقة الاستثمار هي كيفية دلالة الأدلة على الأحكام الورق هذا تجدوه في صندس إن شاء الله بعد دفس الشيخ طارق يوم الأربعة القدم إن شاء الله مكتبة صندس كله وهذا ان شاء الله معي ايبانة كده عندي ايه المثمر هي الايه الادلة الثمرة هي الايه الاحكاة طريقة الاستثمار كيفية دلالة الادلة على الايه الاحكاة من هو المستثمر المجتهد هي دي اركان اصول الايه الفقر اربع الثمرة والمثمر والمستثمر وطريقة ايه الاستثمار عليها قسم ابن قدامة كتابه روضة الناظر وجنة المناظر المستثمر والمجداء كيفية دلالة الأدلة كيفية دلالة الأدلة على الأحكاة قال العلامة ابن العثامين رحمه الله فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القبر بالغ الأهمية غضير الفائدة فائدته فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة هذه فائدة إيه؟ حصول الفقر أننا لما نستخرج حكما نستخرج إيه؟ صحيحة محدش يقول لا يجوز أكل الربة إذا أكل أبعاثا مضاعف طيب ليه قال بدلالة مفهوم مخالف طيب ما هو مفهوم مخالفة قال في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعف دل ذلك على أن من يأكله من يأكله دون أن يكون أضعافا مضاعفة فيجوز له فتقول له إيه؟ نعم الله أكبر اقول عبا طيب نقول له مفهوم مخالفه وانا لا يعمل به دل ذلك او دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فلا مناقضه في احكامي او في ايات الله عز وجل او فلا تناقض في ايات الله عز وجل يبقى هذا العلم يعرفك كيف تستغبط الأحكام استنباطا صحيحا كما يريده رب العالمين معايا كذلك مثلا لما ياتي أحد ويقول إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أياتكم الذين كفروا محلش يقول إيه خلاص يبقى لا يجوز قصر الصلاة إذا أمن من الكفاف بدلات إيه المخالف لا يبقى هذا القيد هنا غير معمول به واضح الشاهد من الكلام ايه ان هذا العلم من لم يدرس واراد ان يستنبت الاحكام لا شك ان احكامه ستخرج غير صائبة ستخرج غير صائبة للمراد قال واول من جمعه كفن المستقل الامام الشفائي رحمه الله محمد ابن ادريف رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألف فيه التأليف المتنوعة ما بين منفور ومنفوم ومختصر ومرسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته هذا قيل إن أول من ألف في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب الإيمان أبي حنيف لكن لم يصلنا شيئا من كتبه فأول شيء وصلنا قلت في أصول السق هو كتاب الإمام الشفعي المسمى بكتاب الرسالة وقيل إن الإمام الشفعي لم يسمى هو كتابه باسم كتاب الرسالة لكن عبد الرحمن ابن مهدي أرسل إليه رسالة يطلب فيها أن يكتب شيئا مختصرا في الناسخ والمنسوخ والعام والخاص فكتب ما أراده وأرسله له فمن أجل هذا سمي بالرسالة وقد يعني يظهر لبعض أنه كتاب يسير لكنه فعلا كتاب يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى جهد في فهمه أشهد أن هذا هو أول من وصل إلينا في تأليف أصول الفقر في مثالة تانية أصول الفقر منذ أن وجد الفقر وأصول الفقه موجود الفقه دون قبل إيه؟ أصول الفقه لكن أصول الفقه موجودة منذ أن وجد الفقه حتى ولم يظهر ذلك في كتب أو في سياقات الكلام لكن ما يستطيع أحد أن يتكلم في دين الله إلا بأصول الفقه ولا يستطيع أحد أن يستنبط حكما من كتاب الله إلا بأصول الفقه عبد الله بن سعود لما تكلم على عدة المتوفة عنها زوجها قال عدتها تنقضي بوضع حملها معايا واستدل على ذلك بقول تعالى أولاد الأحمال إيه؟ أن يضعن حملهم صح طيب مع أن الله عز جل قال في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويظهرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قال هنا إيه عدة المرأة أن تتربص المتوسط على زوجه أن تتربص بنفسها أربعة أشر وعشر صح؟ <تصفيق> <تصفيق> طب كيف ذاهب إلى أنها تنقضي بوضع الحمد كان يذهب في ذلك إلى أن النص اللاحق ينسق النص التابق إذا تكلمت بكلام ثم بعد يومين أو ثلاثة أردت بكلام يخالف ما ذكرته أولا يعود بالعلماء نسخ إن أنا كنت لو بقول لك ما تروحش القبر جيت بعد أربعة وقلت إيه 4 أيام قلت لك لا روح القبر هذا الكلام اللاحق ينسخ الكلام الايه السابق فصوره الطباق نزلت بعد صوره الايه البقره فكان يذهب إلى أن هذه الايه ناسخه لما في صوره الايه البقرة. مع أنه ما كانش إيه أصول الفقر مدور لكن هذا كان في رأسه وهو يذكر الحق وإلى كيف يصل إلى الحق مع أن لو إحنا بقى بينا وبنتكلم في المسألة نقول إيه بأن عدة المتوفى عنا زوجها وهي حامل عدة أبواب حاملها لماذا؟ لما ورد في الكتاب لما ورد في السنة من أن الصباعة الإسلامية نفست بعد موت زوجها بليالي فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج فعلمنا بأن عدة المتوصف عنها زوجها إيه؟ وهي حامل أن تضع حملة فلا يظن أحد أن أصول الفقه ما عرف إلا منذ أن دوينها لا أصول الفقه معروف منذ أن وجد الفقه كمثلا الفاعل المقرول منصوب وأن الفاعل مرفوعه هذا معروف قبل أن تدون قواعد اللغة العربية يبا حد يشيكي يقول إيه ما عرفنا هذا إلا بعدما دونه دونك اللغة لا هذا معروف قبل أن تدون اللغة طيب يا شيخون إيه هذا الجديد أيه لا أربعة عشر وعشر وعشر وعشر وعشر وعشر وعشر وعشر مش هفتي أممم كلمة لا أفهم أممم أممكن لقي طوكي أنا زوجيه وده اتش حامل أصلاً. تم 24.10 وكانت حاله قضاعه حلها عباده تدفع عقوبه معنا في باب التعارض نفس المثال ذكره الشيخ وهناك وفق بين الايتين واضح الحمد لله قال باب الاحكام الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء وأصالة هو المنع الحكم لغة هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم لماذا؟ لأن القضاء يمنع ما سواه إذا حكم الحاكم بشيء منع ما سواهذا الشيء معي أحمد؟ ولا أنت فصل الأول؟ أحمد طيب هو يقول الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء فأنا بقول أصالة هو معناه المنع ومنه قيل للقضاء حكم لماذا؟ لأنه يمنع من غير المقضي القضاء الحكم أصالة عند أهل اللغة معناه المنع ومن الحكم أيضا أو من كلمة المنع قيل للقضاء حكم ليه؟ لأنه يمنع من غير المقضي إذا حكم الحاكم شيء هذا الحكم يمنع ما سواه قال تدفع عشرة ألاف خلاص خمس ألاف خمسة ألاف أو تسعة آلاف أو أزد من عشرة ألاف ممنوع بحكم إيه؟ الحاكم ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي منه قول جرير أباني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه أباني حنيفة إنني إن أهجكم أدعوا اليمامة لا تواري أرنبه فهنا يقول إيه كأنه يعني يهددهم قول جرير رحمه الله أباني حنيفة إمنعوا صفاءكم إني خاف عليكم وأن أغضبه أباني حنيفة إنني إن أهجكم الهجاب فقط أدعوا اليمامة لا تواري أرنبه يعني اليمامة هذه حتى لا لن يستطيع أرنبه أن يعيش فيه فالشاهد منه أحكموا أي امنعوا قال واصطلاحا هو مكتباه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع هذا معنى بإيه الحكم مكتباه خطاب الشرع يعني خطاب الشرع طارفا يأمر المكلفين بأمر ما وهذا الأمر قد يكون على سبيل الاستحباب وقد يكون على سبيل الوجوب وطارة خطاب الشر يأمر بشيء فيه تخيير او يبين أن هذا الشيء مخير فيه مثلا أتوضأ من لحوم أم فقال النبي إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ بنهاد على سبيل الايه التخير, التخير او وضع او تاره خطاب الشر يعلق شيئا على شيء يعني ايه يقول لك اذا زال الشمس او إذا زالت الشمس الا هما يصح وجب صلاه الظهر يبقى جعل الشرع زوال الشمس تببا لوجوب صلاة الظهر معايا ايضا يقول لك المرأة اذا حابت يحرم عليها ان تصلي وان تصوم فجعل الشرع الحيضة مانعا من الصوم من الصلاة ومن غير ذات معايا يبقى كده عندنا السبب وعندنا الايه المنع كلهم احكام وضعية احكام وضعية عن ايه جعل الشرع هذه الأمور علامة على أمور ما ورتب عليها أمور ما معي وهذه البولة حالة لك أحد نبين على سبيل الإجماع مثلا إذا أراد المرء أن يصلي لابد أن يتوضأ فعلق الشارع صحة الصلاة على التطهر وعلى الوضوء يبقى من شروط الصلاة الإيه؟ الوضوء يبقى الشرط هذا من الأحكام الإيه؟ الوضعية وليس من الأحكام التكليفية كما سيأتي معنا يبقى هذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود خليكم معي رأس أنا أتكلم ما هو بدون كراءة ولا شيء عشان بس إيه؟ الأمر يكونش ممل وكل مفهوم أنا بشب أصول فوق دي في الأول كده تعرفين لما الطرف يتعلم في الابتدائي اهم مرحلة هي المرحلة الابتدائية كما يقولون ايه بيتأسس فانت بقى لو متأسسش لو اردت ان ترتقي الى كتاب الاخر فيكون تحصيلك فيها قليلا معايا فانا لا يهمني في بدل امر ان اقطع صفيحات عدة لا انا اثير على قدر الايه المستمع وعلى قدر أن المرض يدرس هذا العلم الأول وحده معي زي كده اللغة الفرنسية لما تدرسها في المرحلة الثانوية أهم من الصف الثاني الثانوي هو الصف الأول الثانوي ليه لو لم تعرف كيف نصرف الفئر وكيف نصرفه وعلاقته بج وتي وإله وقال وكلام ده لم تستطيع أن تفهم المرحلة التالية فانا اصير ايه مش تام ولي مش تام وعيد مرة واثنين وثلاثة هانا يعني ايه لابد من ان نفع فالشرع زعل صحة الصلاة مرتبطة بايه بان يكون المرء متوضئا يبقى كده عند الثبت وعند المانع وعند الشرط ايضا الشرع جعل لصحة البيع شروطة فلو وجدت هذه الشروط أعطينا البيع حكم الصحة طيب يبقى هذه الصحة تقتضي نفوذ العقد صح؟ طيب إن لم تتوفر الشروط أعطينا البيع حكم الإيه؟ الفاسد أو البطلان كما سيأتي معنا يبقى لا يقتضي نفوذه ليه؟ لأن شروطه لم فكل هذه أحكام وضعية تبب شرط مانع صحة فاسد وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الوجيذ العزيمة والرقصة وهل هما من الأحكام التكليفية ولا من الأحكام الوضعية فيقول اصطلاحا مقتباه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع خطاب الشرق هو الايه الكتاب والسنة والمراض بقولنا المتعلق باسعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركا هو يتكلم على ايه خطاب الشرق المتعلق بمن؟ بالمكلف ما لديه بمين؟ بالمجنون ما لديه علاقة الصغير قال فواء كانت قولاً أم فعلة إيجاباً أم ترك فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فليسمى حكماً بذال الصلاحة كونك تعتقد أن الله عز وجل ينزل في السماء الدنيا ما لنا علاقة بهذه المسألة في أصول الفقه بل هذا موضوعه علم العقيدة قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون لكن في الأصل الصغير والمجنون مكلفوه لكن وجد مانع من تكليفهم هو الصغر والجنوب معايا الصغير والمجنون في الاصل ايه انهم مكلفون لكن وجد مانع من الامر لتكلي فيهم هو وجود الصغر في الصغير ووجود او ذهاب العقل في المجنون طب وهل يلحق بهما او هل يلحق بالمجنون من ذهب عقله بمثل خمر او باذكار هل يلحق بذلك وهل يلحق به النائم والناسي هل يلحق بهؤلاء هذا يأتي معنا إن شاء الله في المذكرة لكن هنا لم يتناول قال والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام او الأفضلية سواء على سبيل الإيه؟ الإلزام أو الأفضلية يبقى الأمر هذا لو كان على سبيل الإلزام يكون واجبا طيب الأفضلية يكون يكون متحد النهي لو كان على سبيل الالزام يكون محرمه لو كان على سبيل الافضليه يكون ايه مكروها وهكذا قال والمراد بقولنا او تخير المباح المباح هذا مخير فيه المرض افعل ان شئت ولا تفعل ان شئت قال والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصات للنفوذ والإلغاء ما وضع علامة على شيء معايا لا تبع ما ليس عندك فلو باع ما ليس عنده كان حكم البيع فاسد ولو باع ما يمتلكه وعنده كان حكم البيع صحيح قال أقسام الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين إن شاء الله إحنا على ساعة إلا ربع صح ولا إيه؟ مفروض. طيب وأنا ملتزم بهذا المفروض مش معنى بقى أن ده الدرس الأخير الإخوة بقى ثابت خلص عقيدة وتيسير مصطلح وجاية بقى هنا خلص مخلصة خلوني الأول ليش علاقة مهم أخذ يعني وقتي كاملا صدر حاضر. ما هو <تصفيق> وضع الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء الشارع جعل أمورا علامة على أن نعطي هذا الحكم الصحة أو أن نعطيه الإيه؟ الإلغاء متى نعطيه الإلغاء لو كان فاتد طيب متى نعطيه حكم الصحة لو توفرت شروطه ووجدت شروط الإيه البيئة واضح كده؟ شروط البيئة بقى ويعني ما يدخل في البيئة الفاسل مما لا يدخله مقصود نعم مقصود بها الصحة ده محل بقى شروط البيع وكذا في الفقر قال الأحكام الشرعية تنقسم إلى غسمين تكليفية ووضعية الأحكام التكليفية خمسة واجب ومنذوب ومباح ومكروه ومحرم أولا يعني إيه تكليف التكليف لغة طلب ما فيه مشقة ده معنى التكليف طلب ما فيه إيه مشقة طيب الآن لك أن تقول لماذا ندخل حكمة أو لماذا ندخل المباح في الأحكام الشرعية يعني ليه ندخل المباح في الأحكام الشرعية ما فيه إيه ما فيه طلب بعض العلماء قال لأننا ما علمنا أن هذا الشيء مخير فيه إلا من قبل الشرع ما علمنا أن الأكل هذا مباح إلا من قبل الشرع ما علمنا أننا نتوضع أم لا من لحوم الغنم إلا من قبل الشرع وبعض قال كائب مقدامة في روضة الناظر قال إنما دخل المباح هنا على سبيل التسامح والمساهلة لتكميل القسمة المشاري إليها إيه هي القسمة دي أنه هو قال لك أمر قال لك واجب ومستحد ومحرم ومكروه طبعا كده لابده مشان يكمل إليه هذه القسمة رحمه الله اللي هو المباح فيقول ابن قدامة وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل او الترق او التخير فيهما فالذي يرد باقتضاء الفعل امر فالذي يرد باقتضاء الفعل امر فان اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترق فهو ايه فهو فان اقترن به ما بص <تصفيق> وانا كده هارف انت فهمين ولا لا فالذي يرده باقتضاء الفعل أمر فإن اقترم به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو مباح كيف؟ هو يقول فالذي يرده باقتضاء الفعل أمر يعني بقول له كيف يعمل؟ طبعا أنا إذا سهمت بقى من أعمل دية أن أنا لو ما عملتش مفيش عقاب إيه مستحاب فإن اقترم به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب والا فيكون ايجابا والذي يرد باقطباء الترك نهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فايه فكراهه والا تحظر الحظر المحرم لذلك عده بعض العلماء من باب الاحكام الشرعيه من باب التسامح والمسهله ما هو مباح فيتقول انه مستحب اللي خلاه مباح ان الشرع هو مباح تفعل او لا تفعل كلاهما سيان تاكل في ليله رمضان او لا تأكل انت و, و وما تشاء معي. أنا كيف عرضت هذا من خلال الشرع معي. تنام أو لا تنام النوم بذاته مباح لكن إذا كان سيترتب عليه أمور ما فيأخذ حكم هذا الأمر ان ترتب على النوم ترك الصلاة فالنوم حرام وان ترتب على النوم ترك مثلا مثلا إيه شيئا مستحبا كان هذا النوم غير مستحب وهكذا المباح بذاته مباح لكن إذا ارتبط به شيء ما أخذ حكم هذا الشيء الماء شراءه مباح إن ترتب على هذا أو إن لم أستطع أن أتوضأ إلا بشراء الماء كان الشراء واجبا السواك مستحبا والشراء مباح فإذا لم أستطع أن أتثوق إلا بالشراء كان شراء السواكي مستحبة معايا لذلك سيأتي معنى تعريف المباح بأنه ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لابد من هذه الكلمة نعم نحن قال تنقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين تكليفيه ووضعيه فالتكليفيه خمسه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه قال والمباح والمباح فالواجب لغة الساقط واللازم هذا معناه في اللغه الايه الساقط واللازم كقول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي تقطت اطرافها وكقول العالم مثلا بر الوالدين واجب اي لازم انا بنظر للاساعة مين بتتصل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم أنا لا اسمح في الدرس برد على الهاتف الا في حالي اما ان يكون المتصل هو لا لا لا <تصفيق> بس <هيدي. تصفيق> او مثلا اخوك يتصل وانت عارفين فيه مسألة مهمة خلاص ترد احد دائما شيخنا يتصل وهذه لا تستثنى لل... يعني كثيرا فجاز لك ايه انت تستاذن وترد وعليك استماع الله ايوه انا توقت لي خمس دقائق عندنا على التساعة والعشر دقائق قال فالواجب لغة الثاقط واللازم واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخم يبقى ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخم هذه واجبات والأقرب أنه لا تفرقة ما بين الواجب والفريضة كلاهما بمعنى واحد فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح لأن المحرم ما نهى عنه الشارع والمكروه كذلك والمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهيه وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب لأن المندوب والمستحب والمثنون والنافلة كل هذا يأمر به لا على وجه الالزام لا على وجه الالزام قال والواجب يثاب فاعله مثالا ويستحق ان تاركه هذا معنى هذا حكم الايه الواجب أنه يثاب فاعله مثالا ويستحق العقابه تاركه في بعض الكتب تجد ايه مثلا ويعاقب تاركه وده لا يصح لأننا لا نجزم او الأولى أن نقول ويستحقه لا أن نقول ويعاقب تاركه لماذا؟ لأننا لا نجزم على الله عز وجل بأنه سيعاقب التارك لعل الله جل وعلا أن يغسر له كذلك قد نجد في بعض الكتب أنهم يعرفون الواجب بحكمه يقولون والواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه وهذا أيضا خلاف الأولى هذه طريقة الفقهاء أنهم قد يعرفون الشيء بحكمه لكن الأولى والأفضل أن تصوره أولا ثم تحكم عليه ثانية يعني تعطيه الحد تعطيني التعريف الحد يعني التعريف تعطيني التعريف ثم تحكم على هذا الأمر المناطقة يعدون تعريف الشيء بحكمه حكمه من العيوب وعندهم من جملة مرضودي أن تدخل الأحكام في الحدود يبقى أنت كده إيه أدخلت الحكم في الحد بدل ما تعطيني حد أعطيتني إيه حكمه فحكم الواجب أنه يثاب فاعل امتثال ويستحق العقابة تاريكه ويسمى أي الواجب يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما هذا والله تعالى أعلم وأعلم وبذلك الله خير لو اردتم ان احنا نجح للموعد قبل